حَتَّى إِذَا أَخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا النَّنْبَعُ بَعْدُ وَإِنَّما فِداءٌ وَإِنَّما فِداءٌ حَتَّى تَضَا الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ يُحِبُّ وَبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَجْزِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرْفًا لَّهُمْ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 الله يُذخِل إ الذيَ آمن وَعمِنُ الصفَالحاتِ جَ جَات تجرم ت تحته الأنه والَّذينَ كَفرَ يتَمَت ت وَيونَكمَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَأَنِينَ دينت من ربه كمن زين له ثوب عمله صنع عمله واتبع اهواهم مثل وانهار من لبن لم يتغير وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفا ولهم فينام من كل الثمرات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 حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أَلَا إِنَّهُمُ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هدى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 وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَأُولَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاَيْضًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ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 افلا يتدبرون القران أَمْ على قلوب اقفالها ان الذين يفتكوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سور لهم الشيطان سور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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأحْبَطَتْ أَمْ حسب الذين فِي قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانه ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانه ولو نشاء اولى ريناكم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبيننكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعشى القر رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا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 وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إن إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتبتقوا يؤتكم أدوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضواركم في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء